آه آه آه من رحيت يا بني ا نل وال وكيت يا بني وحس الروح راحت من رحيت ابني انصبت واستيل قلب مهدك يا ضي عيني ليله تحرسك من مراد هز المهد يبني ابني ايه يا ابني اسهريت سنتين وشباح السهر جالن يبارني وشباح السهر جالن يبارني كبر الامل يا ابني كبر وياك تكبر الامل يا ابني كبر وياك بالدارك مين تطلبها ابلا قتل لك جاءك تصد عيني تصد عيني علته لك ويل كبيدي يرعاك ما ادري تروح وتين تروح وتنفجد مني وين سنين عمري وين سنين عمري اللي كانت تباريك وين السهر يبني اللي سهرت عليه يا كالي يا كالي روح مني ما كنت قدريك ادريك, أدريك فقدتك وانقطع منك بعد ظني قطع منك بعد ظني تنوح الوالد الغابي الولاد عنها عنها ايش لون اللي ابنها ينفقد منها ايه منها ما يبطل بجان ما يبطل بجاه أولا يخيف وانهيل وان أخلافك يفيد سمي الصخار والني وان أخلافك يفيد سمي الصخار والني a uh -huh. عشت وين نباظ والقلب ربك اي عشت وين نباظ والقلب مني تنفقد وتروح وتروح ما دريتك انا لو ادرب سوالد عيوني ضمت ولا من بعدك حمل هل غصاص ولا من بعدك حمل هل غصاص ذنني شمعة وزاهية بداري يا من جنيت شمعة وزاهية بداري بداري ويا وجه البراء العقش بافكاري بافكاري أحن عليك يا ابني ليالي وانهاري وحتى الفاجدات اجزعانك من حني الفاجدات اجزعا من حني آآ آآ آآ آآ من بعدك اقضي بالحزين يا نجين الليال وتوسد على هبوضي كل لحظة يا ابني كل لحظة أفز يوالله أفز مرعوبة من نامي كل لحظة أفز مرعوبة من نامي شنك ما متت أنا المتت جني شنك متت أنا رحت وبقلبي كملوعت حزن خليك خليك خليك خليك رحت وبقلبي كملوعت حزين خليت ومثل ون الحمام الفرق تاك ون انا اتمنى تحضر دفنتي يا ريت, يا ريت اتمنى تحضر دفنتي يا ريت وبيدك يا شريك الروح تدفني وبيدك يا شريك الروح تدفني تدفني للشاعر الأديب جابر الكاظمي